قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقول لكم ذنوبه وهذه تسمى ايه المحنه يعني ايه الامتحان والاختبار في قوم ادعوا انهم يحبون الله فقال الله عز وجل قل يعني يا محمد ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذا هو الميزان فمن ادعى محبه الله قيل له إن كنت صادقا فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وإن قلت اني أحب الله ولم تتبع الرسول فأنت كاذب وقوله يحببكم الله لم يقل فاتبعوني تصدقوا فيما قلتم قال يحببكم الله فيه إشارة إلى أن الشأن كل الشان أن يحبك الله عز وجل واما دعوى من انسان يحب الله فهذا قد يدعيها كل واحد فالشان كله ان الله تعالى يحبه قال ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فبين الله عز وجل ان من تبع الرسول عليه الصلاه والسلام حصلت له هاتان الفائدتان الاولى محبه الله والثانيه مغفره الذنوب وهنا جمله مفترضه يقول سيارة نزول القرآن. يقول نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. نزل القرآن أول ما نزل. يعني ولم نزل كل كله، بل أول ابتداء نزوله، أول ابتداء نزوله كان في ليلة القدر في رمضان. أما كونه في ليلة القدر؟ فلقوله تعالى انا انزلناه في رجب القدر انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها اهل كل امن حكيم واما كونه في رمضان فلقوله شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبهذا نعرف ان ليله القدر كانت في رمضان طيب فأول ما نزل فيه في رمضان لكن قبل رمضان كان يأتيه الوحي على صورة رؤيا، فكان أول ما بدأ به أن يرى رؤيا إذا رأها في الليل جاءت مثل فلق مستوى وابتداء هذه الرؤية من ربيع الأول فبقي الست اشهر ربيع الأول والثاني جمادى الأولى جمال, الأول جمال الثانية هرجت شعبان ثم نزل عليه القرآن <تصفيق> في رمضان قال بعض العلماء وهذا هو السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من ستة واربعين جزء من النبوة لماذا؟ لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ثلاثة وعشرين سنة ونصف السنة جزء من ستة و40 جزءا من النبوه فالله اعلم هل هذا مراد الرسول عليه الصلاه والسلام او غيره وكان عمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اول ما نزل عليه اي القران كان عمره 40 سنه على المشهور عند اهل العلم روى ابن عباس وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما واعطى واسع من مسيب راويه عندكم وقد روي ولا روي طيب فصار عمر عليه الصلاه والسلام في نزول القران اربعين سنه قال وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الادراك ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى ولما بلغ اشده واستوى قالوا بلغ أربعين سنه هذا اول ما نسعده القران وله أربعون سنه وصفة ذلك معروفه في كتب ال علم ولا سيما في صحيح البخاري في اوله والذي نزل والذي نزل بالقران من الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل احد الملائكه المقربين الكرام قال الله تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به ظروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه الضمير عود على القرآن لتنزيل والجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد انتظروا يا اخوان مؤكدة وإنه لتنزيل رب العالمين يا اشراف أين الثلث؟ وين لا روح ما فيها شيء. ان قبلها ان في ذلك العهد هو ما كان فرمومي وناربك الأول عبد الواحد. المهم أنها مأكدة. لمعقدين فقط إن واللام وقول إنه لتنزيل رب العالمين يعني القرآن وأضاف التنزيل إلى رب العالمين إشارة إلى أن هذا القرآن لجميع العالمين دام المنزل له هو رب العالمين هو رب العالمين فإنه يكون لكل العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل. عليه الصلاه والسلام والأمين وصف لازم له وحسن وصفه هنا لأنه نزل بأعظم أمانة ألا وهي القرآن فلهذا وصف بأنه أمين وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند للعرش مكي مطاع تم امين وقوله على قلبك انما ذكر محل نزوله وهو القلب اشاره الى عقل النبي صلى الله عليه وسلم له وانه نزله نزل على محل العقل وهو القلب واللام في قوله تكون اللام لام التعليل لتكون من المنذرين وقوله بلسان متعلق بنزله يعني نزل بلسان عربي مبين أي بلغة عربي نسبة إلى العرب وهم الذين كان منهم الرسول عليه الصلاه والسلام مبين بين او مبين نعم هما جميعا فهو بين في نفسه مبين لغيره الشاهد أن هذه الآية تدل على أن القرآن نزل من عند الله وأن الواسطة بين الله وبين رسول هو جبريل عليه السلام، والسلام وأن القرآن برسال عربي فهل يجوز لنا الترجمة إلى لغة أخرى سيأتي إن شاء الله في هذه الرسالة وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله إيش والمكان والاحترام بين الملائكه والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى يوحده إلى رسله هذه صفات عظيمة الكرم القوة القرب من الله والمكانة والاحترام والاحترام بال والمكانة والاحترام بين الملائكه والأمانة والحسن والطهارة ما جعله اهلا لان يكون رسول الله تعالى بوحمه إلى رسله هل هناك دليل لهذه الاوصاف استمع إنه لقول رسول كريم هذا الكرم بقوة القوة عند العرش القوة من الله عز وجل مكين ذو مكانه مطاع ذم امين هذا احترام امانه نعم ذم أمين وقال تعالى علمه شديد القوى نعم شده قوته ذو مره هو الحس ذو قال العلماء اي هيئه حسنه فاستوى وهو بالافق الاعلى وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين هذا الطهارة ولهذه الاوصاف العظيمه التي اتصف بها جبيل كان اهلا لان يكون الحامل لكلام الله عز وجل الى رسله صلى الله عليه وسلم عليه وقد بين الله تعالى لنا اوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده نعم وهذا البيان يدل على عظمة القرآن وهدا وعناية الله تعالى به فإنه لا يرسل من كان عظيما لا يرسل ومن كان عظيما إلا بالأمور العظيمة أليس كذلك نعم كون الله يصف جبريل بهذه الاوصاف العظيمة دليل على عظم ما أرسل به لأنه لا يرسل الأمور العظيمه إلا هو عظيم ولهذا يفرق الرجل بين أن يرسل الخادم ليأتي إليه بخبز من البقالة وبين أن يرسل خادما آخر إلى رئيس أو وزير أليس كذلك يكون الثاني أعظم واحد من الأول ثم قال الملف أول ما نزل من القرآن وأخر ما نزل أول ما نزل ما عندي وأخر ما نزل أول ما نزل من القرآن ينبغي لنا أن نعرفه لأن من مهمات معرفة المتأخر والمتقدم أنه لو جرى تعارض لا يمكن الجمع بينه علمنا أن المتقدم إيش منسوخ بالمتأخر فلا بد أن نعرفه اول ما نزل يقول اول ما نزل من القران على وجه الاظهار قطعا الايات الاولى من سوره العلق وهي يقول تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ها الخمس احسن هي خمسه أول اول ما يدعون القران وجه الاطلاق قطعا الايات الخمس الاولى اقرا باسم ربي الذي خلق امر جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرا فقال ما انا فقال ومعنى قوله معنى بقارئ أي أني لا أحسن قراءة وليس مراده العصيان بل أخبره أنه ليس بقارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اميا كما قال تعالى وما كنت تتنو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين فهو لا يقرأ ولا يفر اقرا باسم ربك الذي خلق وهذا عام أول شيء تفق المطلق خلق الإنسان من علق فذكر ابتداء الخلق ابتداء خلق الإنسان لأنه من المناسب جدا في هذا المقام الذي هو ابتداء الشرع فذكر ابتداء الخلق وابتداء الشر ابتداء الخلق خلق الإنسان من علق وابتداء الخلق ابتداء الشرع أن هذا أول ما نزل من القران اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الإنسان اسم جنس وإنشئت فقل... نعم اسم جنس وهو العموم أي خلق كل إنسان من علق وفي آية أخرى أن الله خلقه من نقطة وفي آية أخرى ماء مهين فكيف عدل بهذه الآية؟ عن النقطه والماء المهين الى العلقه لان العلقه اذا انتقلت النقطه اليه فانه يدل على ان هذا ابتداء خلق انسان لان العلقه عباره عن دوده حمراء وهذه اول الدم واول جسم فلهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا وما قبل ذلك فهو أرضة للفساد نعم خلق إنسان علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الاستئناف والأكرم اسم تفضيل من الكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم قال بعضهم إنه إن هناك شيء محوّفا والمعنى الذي علم الكتابة بالقلم ولكن الذي يظهر أنه لا حاجة إلى التقديم وإن المعنى علم بالقلم كيف نكتب به وإذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف هم الكلام على عدم الحذف لأنه الأصل وذكر القلم لأن هذا القرآن الكريم يحفظ في الصدور ويحفظ في الكتابة والكتابة طريقها.